نَبَتَ لِيْهِ فَجَعَلَ الْمَاءَ ثَمِيناً ضِيْرا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلاَ إِنَّمَا شَاكِرٌ وَإِنَّمَا كَفُورٌ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلَاسِيلاَ إَِّ الأبَرارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأسٍ كََ مِزاجُهَا كَفُور عينَ يَشرَبُ بِهَا عِبابُ اللهَّ يُفَِّرونَهَا تَفكِرا يُفُونَ بِ الذْرِ وَيَغافُونَ يَوْمَْ كَانَ شَروهون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 وما نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَغْرَاءِ لَا يَضُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرَا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ من فضة وأكواب كانت قواريرا وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زن جميلا عينا فيها <تصفيق> تسمى فلتبيلا ويقول